أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم بِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَاسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً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 السيئات يومئذ فقد رحمتهم وذلك هو الفوز العالم الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أن فزكم لمقت الله. أو نيل الإيمان فتكبوروا قالوا ربنا آمنا تنثنين وأحيتنا ثنين فعتربنا بذنوبنا فعتربنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وَقَدْ قَوَّلَ اللَّهُ